والكبر والعجب أما عن الرياء يقول الشيخ حفظه الله تعالى دلت أدلة الكتاب والسنة من الآيات والأخبار على تحريم الرياء وذم فاعله قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد فدخل في النهي, النهي عن الرياء وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوة فما أخاف عليكم الشرك الأصغر فهو يخاف علينا منه لأننا لا نتفطن له وفيه ضرر وفيه إحباط للعمل فهذا سر الخوف قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم أن يقول للمرأين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء فإنهم لا يجدون إلا الحسرة في الدنيا والآخرة ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده فقال أنت أنت لو كان هذا في بيتك يعني لو كنت صادقا وكان حالك في الخلوة كحالك أمام الناس فأنت أنت أي نعمة ما تفعل وهذا فيه تحذير من الرياء أن يكون عمله أو أن يكون عمله رياءا الحقيقة الرياء الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس يعني يعمل ليقال لقد قرأت القرآن ليقال لقد قاتلت ليقال لقد تصدقت ليقال طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير والمراد به كثير أي المراد بالرياء واجمعه خمسة أقسام وهي جوامع ما يتزين به العبد للناس وهذه كالأمثلة والتفصيل البدن والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة يعني هذا ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال أما الرياء في الدين بالبدن إظهار النحول والصفار يهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن وكل عصر له وله ما يراء به من ناحية البدن ومثلا بالنسبة لللحية ممكن واحد يرأي باللحية يعني يلتحي رياء وأما الرياء بالهيئة والزي ممكن امرأة تلبس النقاب أو تلبس الحجاب رياء لتقصد أن يقال عنها صالحا يقصد أن يقال عنه صالح فالحل طبعا إن هو يصلح النية لأن العمل مدام عمل يوافق الشرع أو مأمور به فلا يترك العمل وإنما يترك الرياء وأما الرياء بالهيئة والزي فمثل تشعيث الشعر وإطراق الرأس يعني كان برضو الأول يعني لما هو يبقى درويش كده ومهمل في نفسه إنما دلوقتي ممكن الرياء يكون بزهرة الخليج والعود وتسريح اللحية وال والشال والغطرة والحاجات دي كلها يعني هذه أمثلة فالرياء بالهيئة أن يتشبه بهيئة ذو الجاه إذا كانوا بقى صفية يبقى عند الصفية إذا كانوا مشايخ يبقى عند المشايخ وهكذا إذا كانوا يعني سياسة يبقى عند أهل السياسة المهم يتزيى بزي يقصد به الجاه عند الناس وهذا له علاقة بالدين يعني ليس من أمور الدنيا في شيء يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو المقصود به ما يطلب به وجه الله وهو من أعمال الآخرة فهو يعمله للدنيا أما مسألة الدنيا في الدنيا يعني منهاش دعوه بالدين ولا بالتدين ولا بالعبادة هذا أمر إيه زي البدع كده البدع في الدنيا يركب سيارة, يركب سيارة موديل حديث يمشي على رجليه كل هذه أمور إيه مدام مباحة فلا حرج فيها وكذلك من لبس ثوبا جميلا يعني من أمور الدنيا تمتع به فإنه يحب أن يكون جميلا فهذا لا بأس به أما أن يتشبه بهيئة العلماء يقصد أن يعني يكون يظن فيه العلم أو الصلاح أو كذا فهذا من باب الرياء المذموم وأما الرياء بالقول فهو رياء أهل الوعظ والتذكير والنطق بالحكمة يحفظ شعر يحفظ حكم يحفظ الحديث وقول وأخرجه فلان وفلان وفلان وقال فلان كذا وقال فلان كذا كل الكلام ده جميل ولكن بنتكلم عن الرئ يعني القصد يعني ما تقيش تهرب من الرياء تهرب من العمل يعني ما تحفظ شعر وما تحفظ القرآن وما تحفظ السنة وما تخرجش الحديث كل ده مش هو ال المذموم المذموم إنه يفعل ذلك رياء ليقال عالم وليقال قارئ وليقال كذا وكذا وكذا و. أما الرياء في العمل كمراءات المصلي بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله واحد شاف واحد بيصلي فحكم عليه إن الإنسان ده صالح وهو كان بيصلي وصلاته ما تنفعش خالص ولكن هو أراد هذا الحكم من الشخص ده فبيصلي قدامه بطمأنينة جدا وفوق إن يعني ليست صلاته وإنما هو كان يرائي بذلك وأما المرأاب الأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو يزور عالما ليقال الشيخ فلان كان بيزور فلان أو فلان كان عند الشيخ فلان كل هذا يقصد به الرياء يعني المنزلة عند الناس. والمراءة لأجله يعني غرض المراء فغرض المراء الدنيا باختصار وغرض المخلص الآخرة والدنيا لها تفاريع وتفاصيل يعني مثلا عايز يعرف بالأمانة فيولى منصبا يعني واحد طلع برا ولقى الرجل صاحب العمل رجل سلفي ومتدين فالتحى وأزن وصلى وراح يطلب الشغل فالرجل شغله لأنه يعني بيحبش يشغل لأن الناس المتدينين بتوع ربنا وهو عمل أنه هو متدين بتاع ربنا علشان إيه علشان يشتغل وهو كان بيشرب سجير وما لهش دعوة عن الصلاة وكذا وكذا وكذلك يعني يعرف بالأمانة واحد برضو من أهل الخير وعايز يوزع أموال على الفقراء والمساكين هو يتشبه بالصالحين وبالأمناء عشان يأخذ المال ويأخذ منه الحظ الأوفر لنفسه فهذا يعني أبغض المرائين لأنه يتوسل بالمعصية إلى غرضه يجعل الطاعة سلم للمعصية وغرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا في واحد عايز يتزوج وحدة محجبة وهو يعني غرضه يعني كويس إنه يتزوجها محجب عشان يطمئن على نفسه وبيته ولكنه مش متدين فممكن يتدين رياً لينال حظه وكل هذا منحصر في من عمل عملا مما يراد به وجه الله تعالى لا يعمله إلا للدنيا فهو والثالث أن لا يقصد نيل حظ ولكنه يظهر العبادة خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص يعني ده إذا انتشر التدين مثلا وأصبحت يعني اللحية هي السائدة في الناس ففي واحد ومش عايز التحي بس خايف يحلق لحيته إن الناس تزدري يعني تحتقره وكذلك يعني في واحدة خايفه تخلع النقاب هي مش عايزة النقاب وكرهاه وخيف تخلع النقاب لأي منع من موانع الذم فهي تلبسه اتقاء الذم فترك العمل أو العمل يستويان لأن الترك يحتاج نية والعمل يحتاج نية فمن ترك عمل يترك لله ومن عمل عملا يعمله لله فمن ترك للناس أو عمل للناس فهو رياء يعني اللي بيخاف يخطب الجمعة او بيخاف يعمل اي عمل من الاعمال الخير خايف من الرياء طب هو بتركه لماذا يتركه اما خوف الرياء يعني ان يكون نيته رياء فهذا ترك الاخلاص وترك العمل لان الترك نفسه فيش اخلاص إن الإخلاص هو أن تعمل لله أما أن تترك خوفا الرياء فهذا من حظ الشيطان ويود الشيطان لو يعني ظفر منك بهذا الأمر وإلا يفتح عليك باب يجعلك تترك القربات ويوسوس لك أنها رياء الرياء الخفي والرياء الجلي الرياء الجلي الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب وهو أظهره أخفى منه قليلا لا يحمل على العمل بمجرده وإنما يخفف العمل يبقى إنسان هو هيصوم اثنين وخميس حتى لو ما حدش عرف هيصوم هيصوم يبتغي بذلك وجه الله إن حد عرف هو صايم ما حدش عرف خالص وما كانش فيه ولا عند أي إنسان علم هو برضو صايم ولكن هو يحب لما الناس تعرف يخف عليه الصيام يعني يسهل عليه وكذلك حفظ القرآن هو يحفظ القرآن بس لما الناس تعرف بيخف عليه الحفظ وبيسهل عليه فهذا فيه رياء ولكن الأصل الإخلاص فالنية مبنية على أنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى هو يروح يحج حتى لو ذموه مدحوه يروح يحج بس هو بيحب إن الناس تعرف يعني إيه ده أمر ليس في أصل النية وإنما هو يدخل على النية يخفف العمل الذي يريد به وجه الله فهو أيضا رياء وهو رياء خفي كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ولكن يثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف نشط وخف عليه ومن الرياء الخفي كذلك أن يخفي العبد طاعاته ولكنه مع ذلك يحب أن يحمده الناس يعني علشان برضو إيه يحمدوه إن هو مخلص يعني أنهما يحسوا كده أنه هو يعني إيه يعني له طعاته وله خبايا من العمل وهو بيقيم الليل في السر أو بيتصدق في السر أو مثل هذه الأشياء كل هذا من آفات النفس ويظهر في مسألة المعاملات لما يلاقي الناس بتقوم تسلم عليه وبتسمح في البياعة وبتتجهد في خدمته تسلم عليه بحرارة يشعر بارتياح لهذا الأمر وكأنه ده حقه فإذا لم يفعلوا ذلك ويعني لم يهتموا به يشعر بضيق في صدره وبحنق عليهم ويتهمهم بسوء الأدب وسوء الأخلاق وكأنه يطلب منهم المكافأة على إخلاصه أو تدينه هذا أيضا من الرياء ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إخفاء طاعتهم أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالح ومسألة الرياء دي يعني لها طرفين يعني إنسان يحرص على الإخلاص فيقع في الوسواس يبقى هو إيه يصاب بنوع من الاكتئاب والتعقيد لأنه ما يعرفش يتخلص من الرياء اللي هو ميل النفس للمدح مش عارف يتخلص من هذه الصفة لأن هذه الصفة جبلية النفس تحب المدح وتكره الذم، فهو يجتهد فتلاقيه منعزل يعني عزل عن الناس ويكون عابس الوجه و. يظن بذلك أنه يقاوم الرياء وهو لا يفلح في مقاومة الرياء إن مقاومة الرياء ليست في مسألة الإخفاء والإظهار وإنما هي في دفعه عن النفس وعدم الاستجابة لداعيه ورفضه إذا ألقي في البال واللجوء إلى الله عز وجل في التخلص منه ودوام الإشفاق على العمل لأنه من سر القبول دوام الإشفاق على العمل فلما يدوم الإشفاق يبقى العبد معترف إن لو ربنا تقبل منه يبقى ده فضل من ربنا ولو ربنا رد عليه العمل يبقى هو يستهل كده فده يورثه دوام الإشفاق ودايما إيه الحذر أما إن الإنسان يترك الإشفاق هيأمن على العمل فيصاب بالآفات والرياء وهو لا يشعر والعجب وهو لا يشعر فالشعور الإيجابي إن الواحد يقول أنا مش عارف أعمل إيه لأنه كده حسس بعيبه ومشفق على عمله وهو مستمر في العمل وهو مشفق وهو خايف منه وباستغفر ربنا منه ويستغفر الله تبارك وتعالى ويخشى أن يعاقب بهذا العمل فهذا أمره حسنة وأمره إيجابية. أما الإنسان اللي هو يعني لا يشعر بهذا وشعر بالأمان فإنه مغرور والإنسان اللي بيترك العمل فليس تركه للعمل صوابا لأنه لا يهرب. إذا كان هو مرائي فهو وإن ترك العمل فهو مرائي لأنه هرب من العمل ولم يخلص فيه فلا بد. من التوكل على الله والاستعانة بالله إذا كان عاجزا فيقول أستعين بالله وإذا كان خائفا يقول أتوكل على الله دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه الرياء محبط للأعمال وسبب للمقط عند الكبير المتعال. وهو من كبائر المهلكات وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وفي علاجه مقامات أحدهما قطع عروقه وأصوله هو الواحد بيرأي لي علشان الناس أو علشان الدنيا يبقى لو الإنسان أخرج الدنيا من قلبه وزهد فيها وأخرج الناس من قلبه وزهد فيهم يقدر يخلص طالما هو ميال وعايز يعرف رأيهم إيه وبيأثر فيه المدح والذم صعب جدا عليه الإخلاص وطالما بيحب الدنيا صعب عليه جدا الإخلاص فالعلاج في الأصل أن الواحد يتعلم الزهد في الناس وفي الدنيا فيقول قطع عروقه وأصوله والعروق والأصول حب المحمدة وكره المذمة الفرار يعني من الأمذم والطمع فيما في أيدي الناس يقول ابن القيم ما دي عبارة يعني ليست في الكتاب لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء والمدح والطمع فيما عند الناس ما يجتمعوش اللي بيحب الناس يمدحوه وطمعان في يعني خدماتهم أو أموالهم يعني في واحد عايز يطبع كتاب وهو صغير فعايز حاجة ترفعه فممكن شيخ يعمل له مقدمة بس كده يعني يكتب له اي حاجة كده ويمكاتب على الجلد قدم له الشيخ فلان يحس ان ده يعني هيبقى مهم جدا للكتاب بتاعه طب هو بيعمل كده ليه النية بقى يعني ده في حد ذاته يحتمل الصواب والخطأ فده سنة في من سنن أهل العلم يبقى هو عايز الكتاب ينتشر وعايز يبقى له اسم وحس إن ده يعني بيستنى بست اليوم ده إن يبقى له كتاب ويبقى له اسم ويبقى معروف ويبقى مشهور يعني هو بيطلب الدنيا والشهر طب والشيخ ده يبقى هو طمعان إن الشيخ ده يرضى عنه ويكتب له البتاع ده فبيخطط من الأول تكون علاقته بالشيخ كويسة ويكتهد جدا في الأدب مع الشيخ وعشان الشيخ يكتب مؤدمة كويسة وبعدين عشان الكتاب ينجح وكل ده والباعث عليه كل الرياء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالعبد يعلمه من نفسه يعلمه من نفسه أنه يعرف إيه الباعث حول هذا بفرض الضد لما يفرض الضد يشوف ايه اللي يحصل له لو الشيخ ما لم يرضى عنه ولم يكتب له المقدمة لو الكتاب لم ينتشر لو شوف هو هيخاف على نفسه وعلى الجاه ولا يخاف على الأجر والثواب وهكذا الانسان يشوف هو الهم اللي عنده لو الكتاب ده سقط أن الميزان بتاع يوم اليوم هيخف ولا جاهوا عند الناس هيخف ولا أملوا في الدنيا مش هيتحقق فكل هذه الكشافات تكشف للعبد إذا كان مرائياً أم مخلصاً زي بالضبط برضو العكس في واحد بيصلي قيام ليل وينزل عنده ضيف فهيقوم يصلي الضيف هيقول عليه هذا الراجل ده بيصلي بالليل طب يعمل إيه بيتمنى أن الضيف ما يشوفوش؟ يعني لو كانت الضف ذا مش موجود كنت هتعمل ايه كان هيصلي خلاص صلي ده مش رياض تصلي وهذا فيه تفصيل يعني ممكن بعض الناس بيختفي يستتر بأي أمر من الأمور وأي حلم من الحيل ولكن القصد إنه هو لما بيعرض على نفسه إن الضف مش موجود هذا امتحان لنفسه. فينظر في نيته يجد ان هو فرحان أنه فرحان لأنه ما كانش الضف موجود كان يصل برحته مش يبقى فيه وساوس إذن هو صلاته والضف موجود ليست ايه رياء وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما اه اه يحرم يعني وما يحرم عليه في الحال من التوفيق يعني محروم من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله تعالى، فيحرم في الدنيا من التوفيق ويحرم في الآخرة من المنزلة عند الله تعالى، وما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر، فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد من العباد والتزيين قابل ذلك بما يفوت في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عن الرياء يعني إنسان لو هجم عليه خاطر الرياء يفتكر الآخرة وما سيترتب على الرياء من المصارف فيخاف فيسهل عليه الإخلاص ويكره خاطر الرياء وكره خاطر الرياء من علامة الإخلاص وكره الرياء من علامة الإخلاص وهذا حال المؤمن أنه يلقى في قلب خط الرياء هذا من الشيطان ويلقى في قلب خط الرياء والنفس تستقبل الخاطر وترتاح له وهو يحكم, بين يحكم في القضية بأن يكره الخاطر ويتهم نفسه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يستغيثه بأن ينجيه من هذا الشر فلا يغرك مدح الناس عما تعلمه من نفسك فإذا مدحك الناس فلا تصدق هذا المد ولا تنزله منزل السرور به وإنما هم يحكمون على الظاهر ويحسنون الظن فلا يغرك مدح الناس عما تعلمه من نفسك لأن النفس تطلب الدنيا وتطلب المدح فاحذر أن ترتاح إلى مدح الناس المقام الثاني دفع العارض منه أثناء العبادة وذلك لابد أيضا من تعلمه إن الإنسان ممكن ينوي وينبعث من قلبه باعث الإخلاص ثم يسعى في العبادة والعبادة دي ظاهرة كأن يقوم في خدمة المسلمين أو في توزيع أموال أو في إمامة في الصلاة أمر ظاهر واضح جدا. وربنا يوفقه فيأتيه الرياء وهو في العبادة فإذا أتاه الرياء وهو في العبادة فعليه أن يلجأ بقلبه إلى الله يستغيث به إنه ضعيف ولا حول له ولا قوة فيكره خاطر الرياء ويدفعه عن نفسه فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء فإذا خطر له يعني معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال لنفسه ما لك وللخلق علموا أو لم يعلم انت عايز عملك احبط والله عالم بحالك اي فائدة في علم غيره واي شيء عند الناس تناله منهم اتفوت ثواب الله وهو الامر العظيم الجزيل اليقين الحق لسراب لكلام عند الناس لا يضر ولا ينفع بل يضر فيعظ نفسه فيندفع عنه خاطر الرياء إذا هاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رصخ في قلبه من آفة الرياء وتذكر لو أن الله قبل منه فإن ثواب الله خير وأبقى وأنه لو نال منزل عند الله لكان ذلك خيرا له ولو سقط من عين الله لكان ذلك شر له ولو فاته الثواب الآخرة لكان ذلك شر له وأنه في النهاية فإن الناس يسهل عليهم المدح وأسهل عليهم الثناء سواء كانوا صادقين أو مداهنين ولكن في الحقيقة الناس فيهم شح وبخل ولا يمكن أن يؤثروه على أنفسهم ولا على أهليهم يعني لو احتاج حاجة فعلاً هلأ الناس؟ كانت بتمدحه كده يعني مجرد كلام مدام ما فيش تكليف وبيان الخطأ في ترك الطاعات خوفا من الرياء من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا وذلك غلط وموافقة للشيطان وجر إلى البطالة وترك الخير لأنه لابد لكل الناس يعني إن صح التعبير أن يخطر ببالهم هذا الخاطر فإذا ترك الناس العمل للخواطر فقد تركت الطاعات والقربات إلا هو بيوصل لمسألة لمرحلة مرحل الثبات والسكينة والطمأنينة ده نادر جدا من أهل العلم الراسخين اللي بيصل إلى فسألت الطمأنينة والرسوخ ولا يؤثر فيه لمدح الناس ولا ذم الناس وحتى يتحدث يقول فعلت وفعلت وفعلت وفعلت ولا يقصد بذلك أبدا الناس وهذا أمر حال بينه وبين الله تبارك وتعالى بل ينظر إلى الناس والدنيا وكأنهم لا شيء فهذا أمر نادر يعني ليس يعني كثير ولا منتشر وإنما الكثير جدا هو الذي يخطر بباله الرياء فيخطر ليصده عن العمل أنت تطلب العلم ليه أنت اللي جابك ابن تيمين ويلقي في بالك الرياء طبعا لا تجد مهرب إلا أنك تعود يبقى هو هذا كده حظ الشيطان وظفر منك بمطلوبه ما العمل العمل أن أكره هذا الخاطر وأستغفر الله منه وأستعيذ بالله منه وأقول اللهم ارزقني الإخلاص وأحرص النفس أن تتحرك بهذا الخاطر وأن تستجيب لهذا الخاطر فمضام خاطر وأنا أكرهه وأنا أتمنى لو أتخلص منه فهو الحمد لله في سلامه وفي يقظه أما أن أسترسل مع الخاطر ويؤثر علي في عملي فإن أنا مثلا عايز أدي درس وعايز إعجاب الناس وعايز سناء الناس ومدح الناس آي الحاجة دي جميلة ودي مطلوبة ودي كذا وعمل أخدم هذا الخاطر وأثبته وأطلبه ثم بعد ذلك أطمئن عليه إذا كنت وصلت له أم لا فإذا وصلت له فرحت وإذا لم أصل له حزنت وحاولت مرة أخرى لأصل إليه يعني في ناس عايزه تطلع مثلا على شاشات التلفزيون تصور مثلا بيروحوا عند القنوات وهم لبسين ومشيكين ومزبطين نفسهم وحفظين شوية حاجات ويقول لك أنا, أنا بعرف أقول كذا وأنا عند استعداد أقول كذا وأنا ممكن أعمل كذا هو سيطر عليه خاطر الرياء ويحب يعني لا يفكر في الآخرة ولا مسألة الرياء ولا كره الرياء ولا شيء بل هو يطلبه رأسا فإذا أنت تحذر أن تستجيب لهذا الخاطر فلا تهرب منه فتهرب من العمل وتترك العمل والإخلاص ولا تسترسل معه فتبط العملك وإنما تجاهد وتموت وأنت تجاهد كما قال بعض أهل العلم يموت المرء وسيفه عليه أثر دم المجاهدة أو كما قال يعني هو بيجاهد الشيطان والنفس الأمر بالسوء فعسى إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك في رحمته يتجاوز عنك ويتقبل منك هو اختيار ابن تيمية إن لو أنت بتصلي بتعمل عمل وأنت مثبته لا تترك لنظر الناس إنما اللي بيترك لنظر الناس هذا بيترك السبب إن ممكن يترتب على هذا الأمر يعني يفتح باب فتنة يعني أمر حدش يعلمه تماما يعني لا أحد يعلمه ولا يتوقع ولا يظن ولا كذا فلو اكتشف هيفسل يفسد عليه باله ويفسد عليه حاله وهي المسألة مسألة مرة فهو يداري الضيف ولا يظهر هذا العمل لأنه بيحافظ على سلامة قلبه من الآفات ومن الهجوم يعني مثلا إيه ممكن بعد كده يتفتح عليه باب شر والشخص ده مثلا يشيع ويقول ويقول ويقول أشياء كثيرة فيفتح عليه باب شر لا يستطيع دفعه لأن الـ الـ هو بيجاهد عمل يخبئه فإذا انتشر ما يعرفش يجاهد هذا الانتشار فيكون باب فتنة بالنسبة له فيؤثر السلامة ويدار الأمر أما أمور يعني أنا أعرف مثلا طالب العلم حفظ القرآن يبقى بيصلي بيصلي قد إيه؟ ما بيصليش قد إيه؟ الإنسان في في الاعتكاف. أنت بتعتكف ليه؟ عشان تصلي وتعبد ربنا. أقعد بقى صلي. قوم صلي زي ما أنت عايز. والمسجد مليان. وأنت هتعمل إيه؟ مش هتصلي. تصلي وتقرأ قرآن وكذا أن أنت لا تصلي للناس. أنت تود لو أن لك خباء ومحدش شايفك. وتعرف بقى تأخذ راحتك. طب ما فيش خباء هتعمل إيه؟ ما تصلي. إن هذا أصل إن الاعتكاف للعبادة المهم يعني لو فتحنا باب الأسئلة المسألة هي خلينا لغم خلص الدرس بعد إذنكم نستأذنكم بس خلص الدرس لا تترك العمل فما دام الباعث على العمل صحيحا وفي ذاته موافق للشرع أنت عايز تعمل ليه لله ده اسمه الباعث العرض اللي بيجي لك يقول لك لا ده فلان وهيقول وهكذا ده معارض للباعث الباعث اللي هو بعثك على العمل لله فتوكل على الله تبارك وتعالى واطرد هذا المعارض واكرهه فلا يترك العمل لوجود خاطر الرياء بل على العبد أن يجاهد خاطر الرياء ويلزم قلبه الحياء من الله وأن يستبدل بحمده حمد المخلوقين. أنا أظن ان العبارة لأن كلمة يستبدل الباء تدخل على الإيه على المدفوع. يعني يقول لك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يبقى الذي هو خير هو المتروك. ماشي تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. بأخذ الوا ودفع الذي هو خير. الباء تدخل على حمد المخلوقين. فهو لك يستبدل بحمد المخلوقين حمد الله. يعني يترك حمد المخلوقين لحمد الله تبارك وتعالى فممكن تصلح العبارة كده أن يستبدل نعم لو ان لو هي والا يستبدل تبقى كده صح 100% اه انما اللي فيها وان يستبدل يبقى هيعمل. يبقى خليها والا اه لان عندي وان يبقى خطا والا يستبدل بحمديه حمد المخلوقين قال الفضيل العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس رياء طب تعمل إيه تعمل لأجل الله لا تترك العمل والإخلاص أن يعافيك الله من من أن تعمل للناس أو تترك للناس وقال غيره من ترك العمل خوفا من الإخلاص يعني خوفا من عدم تحقيق الإخلاص فقد ترك الإخلاص والعمل يبقى مسألة الريئة ده هتخلص إمتى الله أعلم يعني ممكن تموت وإنت في الجهاد يبقى لو أنت هتترك العمل مش هتشتغل والعمل كتير منه جدا ظاهر تعمل إيه كلك خبيئة محدش عرف اعمل إنت حينت بتتصدق يتصدق صدقه في السر أنت بتصلي صلي صلى في السر اعمل أي حاجة اذكر ربنا في السر صلي على النبي عليه الصلاه والسلام في السر قول دعاء المسجد وانت داخل ده يعني ايه يعني عندك ابواب ال يعني الايه اخفاء العمل كتيرة ما تجيش على العمل اللازم يبقى ظاهر وبعدين ما تخاف من من الاخلاص فيه الحقيقة ان مسألة الرياء والاخلاص بتفتح باب كما قلت باب وساوس خطيرة جدا وعقبات معرقلة واللجوء أن أنت ما تنتظرش أن يطمئن قلبك وتحس أن العمل ده خالص لله لأن للأسف الشديد ممكن يطمئن قلبك وتحس أن العمل ده خالص لله ويكونش صح يكون ده غرور وأمان ومكر فما تخافش من الخوف على العمل ولكن دايماً استغفر وافتقر إلى الله عز وجل وتدعو الله وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم اجعلني مسلما لك مخلصا لك ديني ده أمر آخر داء الكبري قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال صلى الله عليه وسلم يقول, يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ثرة من كبر أنت ملاحظ الكبر أشد ولا الرياء الكبر الكبر أشد الكبر أشد من الرياء الكبر أشد من الرياء الرياء ممكن يغفر يعني إيه إنت رأيت في مسائل أحبطت العمل اللي إنت رأيت فيه وأخلصت في مسائل وقبلت منك إنت رأيت في أمور نقص أجرك في رياء يدخل ينقص الأجر ورياء يدخل يبطل الأجر ورياء يدخل يوجب الوزر درجات الكبر ما فيش مسامح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وزارات من كبر يعني الكبر ده سيئة ممقوطة كبيرة من أكبر الكبائر الرياء من الكبائر الكبائر بعضها يعني تتفاوت فالكبر أخطر من الرياء الكبر أخطر من الرياء وهذا قول ابن تأمين الكبر أخطر من الرياء فاحذر الكبر فإن وجدت في نفسك كبرا فعالجه وهو له علاج وهو أيضا إذا شعرت به أن تكرهه ولا تستجيب لداعيه ولا تستجيب تسكت عنه ولا ترضى به ويظهر الكبر في المعاملات يظهر في الغضب وفي الانتقام وفي النظر يعني يظهر في المعاملات فلا بد أن تفطن الحامل على الغضب الكبر أم شيء آخر ممكن يحمل على الغضب بالكبر وممكن يحمل عليه شيء من آخر لأن ممكن الغضب يكون مناسب للإي للخطأ مناسب للخطأ تغضب لله أو تغضب لأمر يعني واحد مثلا عربيته تخابطت أو كذا فهو يغضب لمصيبة وقعت إي أصابه شيء فلا بد أن تعلم ما هو الكبر ثم تنظر في نفسك هل يوجد في نفسك؟ فإن وجد فلا بد أن تعالجه وتحذره قال رجل كما في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر فقال الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يعني خيلاء وبطر واستعلاء واستنكاف من أن يكون يلبس لبس المتواضعين أم أنه يحب الجمال يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يا إنسان لا يقبل الحق ويرده لأنه مش قابل أن يكون غلطان أخطأ ورد عليه والرد حق والذي رد عليه أصغر أو أي لأي سبب ولا يقبل أن يكون مخطئا فهو متكبر على الحق بطر الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس نشوف أنت بتحتقر الناس تنظر إليهم نظرة استعلاء يعني أنت في نفسك عظيم انت دكتور مثلا وده ممر بترى نفسك اعظم منه انت غني وده فقير. انت جميل وده دميل انتش تعرف كثير من هذا الاستهزاء والازدراء يعني بيظهر في النظر يعني واحد بيرد عليك فانت بتبصله كده بتردش عليه بتردش عليه ليه؟ انه مش من امتك انك ترد عليه ليه انك بتزدريه تحتقره وترى في نفسك العظمة والعلوم فكل هذه المعاني الضابط بتاعها إحساسك ومعرفتك أنت بتفتش في نفسك أنت تقبل الحق من قائله مهما كان أم أن الحق لو جاءك ممن هو أقل منك وفي وضع هذا الوضع في إحراج لك تغضب غضب المتكبر وترد الحق وتسفه الناس واحد بيعترض على حد فاللي بيعترض ده لقلة علمه بيعترض بي... لقلة علمه بيعترض واللي بي... واللي هو بيتكلم كلامه صواب هو أوسع في العلم ما ينفعش ي... يهزأه ازدراء واحتقارا ويرى نفسه يعني اعلى منه ليه لان العلو هنا باطل النفس هي اللي بتشعر بالعلو والنفس ديا كانت بتجاهدك انك انت تتعلم اصلا مش عايز ترى الاخر فلما انت تعلمت فهي عايزة تلبس زي المنزلة ديا وتترفع على الناس سواء كان بعلم شرعي أو بعلم دنيوي عازت تترفع على الناس فلو سمحت لها أنها تترفع على الناس بأي شيء يبقى كده ده الكبر ولما تحتقر الناس تحس أن النفس هي اللي بتعلوا عليهم فهذا هو الكبر أما التربية والتربية هذا النوع من المعاملات يعني يكون فيه شيخ ويتعمد إحراج واحد ويتعمد تعليمه ويتعمد كذا أنه ترجع إليه وهو لا يزدريه وإنما يربيه أو يؤدبه وكذلك الاستعلاء بالإيمان وليس بالنفس كاستعلاء المؤمن على الكافر استعلاء المؤمن على الكافر إنه يستعلي بإيمانه فهذا ليس من الكبر بل هو من الأمر الصحيح فلا بد أن تشعر بينك وبين المؤمنين بالتواضع أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فالعزة لا تكون على المؤمن وإنما تكون على الكافر لأن عزة الإيمان على الكفر والذلة لا تكون للكافر وإنما تكون للمؤمن وهي الرحمة وخفض الجناح والتواضع فممكن الكبر يكون على النساء الرجل بالذات ممكن يتكبر على المرأة ويعني لو أخطأت في حقه يحس إن هي كده أهانته والإهانة دي يعني النفس اللي بتشعر بيها فيشعر بالاستعلاء وبعدين لو كان هو بقى يعني من أسرة أو من نسب ويعني خدها عشان دينها وهي من نسب ضعيف فيستعلي عليها وعلى أهلها وكذلك العكس مرأة متدينة ومن أسرة واختارت أخ علشان إيه هو متدين وحفظ القرآن وبعدين تستعلي على أهله حس كده إن هي يعني ويراحت زر أهله كده يعني أعد كده يعني إيه ما فيش أي نوع من اللطف ولا التجاوب ولا التواضع يعني عايزهم كلهم كده يحفوها ويخدموها فهذا من الاستعلام فهذا الخلق لا يفرق بين عالم ولا متدين ولا جاهل بل ربما يسلم منه الجاهل ويقع فيه العالم إن الجاهل ما بيبقاش مغرور في نفسه هو حسس إنه هو إيه يعني عليه طين يعني ملوش يعني ممكن يكون أنه هو بيشتب بيسب بس هو في قرارة نفسه حس أنه إنسان ملوش إيمة حقير يعني ما هوش مغرور في نفسه ولا من علية الناس بل بالعكس حس أنه هو إنسان مسكين خالص يعني. وده إيه اللي عنده ده ده سوء خلق وفي إنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولكن حاسس أنه له إيمة والقيمة دي قيمة لنفسه فمليان كبر فقد يكون عالم ومتكبر فاحذر الكبر احذر الكبر لأنه خفي ويدخل على إنسان بيصلق يمليل وبيحفظ قرآنه وبيتصدق ويعني ايه؟ بل يزيد هذا كبرا يعني الشرف في الطاعات ممكن مع الآفات ينقلب إلى النفس الأمر بالسوء أنها تتكبر بذلك ولذلك كان يعني لأهمية هذه المسألة الأنبياء أشد الناس تواضعا لأنهم أكرموا الناس نسبا وشرفا وجاها ومنزلة وهم أعظم الناس تواضعا الأنبياء وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أردت أن تتعلم التواضع فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان يتكبر بالعلم يتكبر بالحسب يتكبر بالمال يتكبر بالأتباع والأنصار كل هذا التعزز بالدنيا إذا شعرت بنفسك تتعزز وتتكبر وتستعلي بهذه الأشياء وتراها أكبر من فلان وفلان فقل كلنا لآدم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس من التقوى الكبر بل هو ضد التقوى ونحن بين يدي الله كلنا عبيد وكلنا لآدم وكلنا أصلنا واحد التراب وكلنا مخلوقين من نطفة وكلنا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وكل الفرقات دي أقسام يعني ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى فهذه الأقسام في الدنيا كلها ابتلاءات ولذلك الجنة يدخلها بلال والنار يدخلها أبو الحكم هشام اللي من زرية إسماعيل اللي هو أبو جهل وأبو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وبلال عبد حبشي عبد حبشي وهو النبي يراه في الجنة واسمه خشخة نعله فعند الله انت يبقى يباليك إما عند الله بأي يعني أنت ابن مين يعني أنت ابن آدم ربنا أهبط آدم من الجنة أبوك آدم ربنا نزله من الجنة يبى أنت عايزى تتكبر بأي تتكبر على مين فلا تنظر تقارن نفسك بالناس فأنت والناس أصل واحد تراب ونطفة لو جات على على الثوب بتغسلها نطفة وشهوة وتدرجها علقة ومضغة لو حصل سقط بتحفر وتدفنها ولما تموت يعني جيفة وأنت في حياتك ربنا سبحانه وتعالى حماك من الكبر إذا أنت أردت أن تفطل جعل في بطنك البراز والبط والحمام والدجاج الخارج منه أحسن من الخارج منك لا عنده حمام ولا كذا ولا كذا وأنت النظافة مرتبطة بالماء يعني القطة في الشارع ما بتستحماش وطول عمرها، وبتاكل من كيس الزبال وتشوفها لها نظيفة وبتلمع طب انت تخيل نفسك كده ما بتستحماش والمدة ولا بتغير ملابسك ولا بتستعمل حجر استجمار ولا استنجاء هتخيل بس منظر القطة بس والمدة شهر واحد وتعال قول لي بقى مين اللي يقدر يقرب من نح من ناحيتك شوف انت هيبقى حالك ايه فكيف تتكبر والنظافة اللي عندك دي كلها حاجة خارجية لازم تتغسل وتتشطف اكتر من مرة وتغير ملابسك وتسرح علشان يقبل معشرتك وإلا الناس ما بكادش هتعشر بعضها شفت الحيوانات قل من الحيوانات من يغتسل ومن الطيور وضافة وجمال والإخراج يعني ما بيعملش ما بسببش يعني أذى كبير فما بالك بالإنسان فليما تتكبر أنت بتدخل الحمام وتغسل العذراء بيدك فلا تتكبر كيف تتكبر بأي شيء قوتك ضغطك مش في إيديك والكلية مش في إيديك والكبد مش في إيديك والقلب مش في إيديك والنفس مش في إيديك أنت بتنام والرئة شغالة والكبد شغال وكلها شغالة بما تتكبر لو فقط الضغط تقع أو تموت أو مثل هذه الأشياء فلا تتكبر فليس عندك أي سبب من أسباب الكبر ده انت عالم ربنا اللي علمه ونفسك بتعرض العلم وتريد الدنيا ولا تريد الأخيرة بل تريد بالعلم الدنيا فلا تتكبر إياك والكبر بالجملة مجام حسن الأخلاق والتواضع يسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بغي أن, أن يقتدى به وفي الحديث قال ابن أبي سلم قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم شوف كل ما شئت والبس ما شئ ما أخطأتك خصلتات الإسراف والمخيلة، الإسراف والمخيلة، إن هذا من الكبر. يقول يبنى أخي كل لله واشرب لله والبس لله وكل وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباه أو رياء أو سمع فهو معصية وصرف. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هياك والاستنكاف عن أمور كان النبي بيعملها. عليه الصلاة والسلام. ولما تحس ان انت مستنكف اتعمد انك تعمل الحاجة تتعمد التواضع كان يحلب الشاه ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويشتري الشيء من السوق العجيب ان الناس السلطان لما يكون متواضع متواضع ولا يظلم عند الفرعنة ما يعجبهمش فاستخف قومه فاطاعوه الفرعنة ما بيحبوش إلا سلطان ظالم يحس كده إنه هو إيه إنه كذا له يعني هيبة إنما لما يكون متواضع ويأكل مع الناس ويسلم مع... على الناس وكذا يممكن يزدره ويحتقروه إنه هم دسماء أخلاق العبيد فأخلاق العبيد ما تخليك أنت تسوء أخلاقك يعني يضرهم ما هم ما يضركش أنت يعني لا تتكبر ليحترمك الناس وإنما يكون لك هيبة وفي الحديث البذاذة من الإيمان البذاذة عن التواضع في اللباس فالتواضع حتى في الأمر المباح أمر حسن تواضع في السيارة تواضع في الشقة تواضع في اللباس ده أمر قربة إلى الله والتواضع يعني المناسب اللي هو ليس عكس ما أنت فيه من النعمة والطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع الكبر من المهلكات وإزالته فرض عين ولا زلب مجرد التمني لازم من المعالجة والمعالجة لا مقامان أحدهما قطع شجرته كما ذكرنا يعرف أصلك وفصلك ونسبك وإمتك أنك لا قيمة لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبات لي فجعلناه سميعا بصيرا أنت كنت إيه قلي أنت كنت إيه أنا كنت إيه أنا عندي كم سنة أنت عندك كم سنة بعد إما تطرح الكام سنة دول قبلهم كنت فين لم تكن شيئا لم تكن شيئا ثم بعد ذلك ستموت وتصير ترابا يبقى منك عمل الصالح أو السيء الذي ستحاسب عليه فبما تتكبر وأنت لا تدري بأي أرض تموت ويأتيك الموت رغم أنفك ما تجد شيئا على وجه الأرض أضعف من ابن آدم ضعيف جدا أضعف شيء وخلق الإنسان ضعيفة كل ده ربنا بيحميك من الكبر فتفكر وتدبر واعقل ولا تتكبر و المقام الثاني في العلاج دفع العارض من الكبر بالأسباب التي ذكرناها فمن تكبر بنسبه فليدوي قلبه بمعرفة أن هذا جهل ومن كان خسيسا فمن أين يجبر خسته بكمال غيره يعني لا يتكبر بالنسب فأبو جهل في النار وبلال في الجنة وكذلك من تكبر بالغنى وكثرة المال أو الأتباع أو الأنصار فلينظر إلى قول الله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل, جعل نسله من سلالة مما ماء مهين فالإنسان لا يتكبر بشيء وإنما يتشرف بالتقوى والتقوى لا يدخل فيها الكبر مطلقا وإنما تشمل خلق الخلق العظيم أو حسن الخلق فالإنسان اللي لبس لي بدلة ضابط وعليه سيفين متقاطعين وحاسس ان هو متكبر طب انا هقلعه البدلة يبقى قلعته قيمته حد يرضى يبقى قيمته في البدلة يعني قيمته في حاجة لو اتقلعت يتقلع قيمته وبعدين لو لبسها يبقى له قيمة لو خلعته ما بباش له قيمة يعني يبقى قيمته بالحاجات اللي على كتفه الحاجة العاجية ده مش تنفعه لابد أن يكون لك قيمة عند الله فالقيمة عند الله بإيمانك وعملك الصالح وأما التكبر بالعلم أو العبادة فالعلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك فحجة الله على أهل العلم آكد والإنسان يتعبد لله فثمرة العبادة المقبولة التواضع فإذا كان ثمرة العلم الكبر أو ثمرة العبادة الكبر فهي غير مقبولة بل يعني سبحان الله العظيم واتروا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين يعني قالوا في بعض كتب التفسير إن كان يعلم الاسم الأعظم فأنت لا تغتر لا بصحبة ولا بعلم ولا بزمان ولا بشيء من هذا خاف الله تبارك وتعالى، فأبو جهل رأى النبي، وعبد الله بن وبي بن سلول رأى النبي، وأدم كان في الجنة، وإبليس كان بيعبد الله مع الملائكة، فلا تعتمد في النجاة إلا على رحمة الله، ولا تتكبر بشيء، ولا تغتر به، فهذا يعني ما يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وهذا ما يعني ما تيسر من الكلام حول هذا الموضوع واسأ الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل سوء اللهم إننا نسألك قلبا سليما اللهم أهد قلوبنا اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين وحشرنا في زمرة المساكين وجعلنا مسلمين لك مخلصين لك الدين آمين وصلى الله وسلم وارك على نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين